سَوْفَ يَعْلَمُونَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ, فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى أمر سبحانه وتعالى عما يشكون. سبحانه وتعالى عما يشكون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أَنْ. أن أنذر أنه لا إله إلا أنفتكو. أن أنذر أنه لا إله إلا أنفتكو. قلَّقَ السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ قلَّقَ السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق إن ربكم لرؤوف رحيم ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون ويخلق على الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين ولو شاء لهذاكم أجمعين والذي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 يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وفي ذلك لآية لقهم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهر والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وماذا رألكم في الأرض مختلف ألوانه, ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذك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 وتستخرجون منه حلية تلبسونها وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وتستخرجون منه حلية وترى الفلك موافر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون وألقى في الأرض رغاسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وألقى في الأرض رغاسي وعلامات وعلامات وبالنجوم يهتدون وبالنجوم يهتدون أ فمن يخلق كمن لا يخلق أ فمن يخلق كمن لا يخلق أ فلا تذكرون أ تذكرون وإن تعدون عمت الله لا تحصوها وإن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 لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا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 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله فَأَتَى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم مُسْتَقَفٌّ من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 119. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوهفهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقو السلام ما كنا نعمل من سوء بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَذْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ الا بئس مثوى المتكبرين الا بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا قالوا خيرا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَائُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَدَائُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ مَأْوَى الْمُتَّقِينَ وَلَنِعْمَ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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوثّفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوثّفهم الملائكة طيبين. سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَانُ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 esi m. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اٰبُذُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتُ esi m. فَمَنْ هُمَّنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ BAI B git Бог UtOma'll Isini 25 فَاتَّلَيْهِ قَلانَه فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ فانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 وَالنَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ يُبَيِّنُ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ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 لو كانوا, لو كانوا يعلمون، الذين صبوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبوا وعلى ربهم يتوكلون.